قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم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 كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ادواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى ينجل الجمل في سم الخياق وكذلك نجزي المجرمين لهم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 ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه.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 لَن نَرَاكَ ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فاجينا هو الذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أَحَدٍ من العالمين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 إنهم اناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنت قليلا فكثركم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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سحروا أَعْيُنَ النَّاسِ واسترهبوهم وَجَاءُوا بسحر عظيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فِي في اليم بأنهم كذبوا وَكَانُوا وكانوا عنها غافلين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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره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 فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم ووللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم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 سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وَاسْأَلْهُمْ عن الْقَرْيَةِ التي كانت حَاضِرَةَ البحر إِذْ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إِنَّا لا نضيع أَجْرَ المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كَأَنَّهُ ظله وظنوا أَنَّهُ واقع بهم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 أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم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 ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذَرَأْنَا لجهنم كثيرا من الجن وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أَعْيُنٌ لا يبصرون بها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 سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأُمْلِي لهم إن كيدي متين اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه انه الا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان اسا ان يكون قد قترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يبلغ الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسالونك عن الساعه ايان موساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو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 نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أَمْ أنتم صامتون إِنَّ الذين تدعون من دون الله عباد أَمْثَالُكُمْ فادعوهم فليستجيبوا لكم إِن كنتم صادقين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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون